حق على الله جل وعلا أن يحرمها على النار وإن جباها تسجد لخالقها وباريها، ترجو رحمته وتخشى عذابه حق على الله جل وعلا أن يعزها وإن, وإن أيدي تعطي مما أعطاها الله جل وعلا حق على الله جل وعلا أن يرفعها ويعلي شأنها فعلى قدر حظ العبد من التوفيق للعبادة يكون حفظه من حفظ الله جل وعلا له وأصل التوفيق للعباد إنما يقوم على شأن عظيم وهو مخافة الله جل وعلا فلا يمكن أن يوفق كل التوفيق إلا من كان أعظم خوفا لله قال الله جل وعلا في نبأ موسى مع قومه قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب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 والله أيها المباركون مستوى على عرشه استواء يريق بجهاله وعظمته وسعت رحمته كل شيء فلا ذنب تعجز عنه رحمة الله ووسع علمه كل شيء فليس شيء موجود إلا والله جل وعلا يعلمه ووسع سلطانه كل شيء